شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهر فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا